أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلانا والليل إذا يغشانا والسماء وما بنانا والأرض وما طحانا ونفس وما ثوانا فألهمنا فجورنا وتقوانا قد أفلح من زكانا وقد خاب من دسانا كذبت ثمود بطقوانا بعد أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيانا فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يقاف عقبا